<مترجم> من الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمين قم الليل إلا قليلا يصبه أو قصنه قليلا أوزد عليه ورسله القرآن توتيلا إِنَّا فَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِهِ لَأَشَدُ وَقَأً وَأَقَالُ قيلا إِنَّ لَكَ في النَّهَارِ تَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْنَ رَبِّكَ وَتَبَثًا إِلَيْهِ تبتيلا رب المشرق والنور بلا إله إلا هو رب المشرق هو وفيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون والمكذبين ألين نعمت ومهلهم قليلا إِنَّ لَدَيْنَا دَنَا وَجَهِيمًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا رِزْقُهُ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ توجه الأرض, الْأَرْضُ والجبال وكانت الجبال الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ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 فعصى فرعون الرسول فاخذناه ارضا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولد نشيبا السماء انتصر به كان وعده مفعولا إنها به تذكر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقول ثم من ثلثي الذيل ونصفه وتلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تشتوه فتاب عليكم فقرأوا ما تلسر من القرآن علم أن سيكون منكم وآخرون يضربون في الأرض يمتعون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا, فقرأوا ما تأثر منه وأقيموا الصلاة, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قوضا حسنا وما تقدموا لأنك تكون من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعوم أجرا والتغفر الله إن الله